رجل كسرت رجله فتم جبرها بعظم حيوان النجس فما الحكم في ذلك جاء في مجموع نووي إذا كسر عظم الإنسان ينبغي أن يجبر بعظم طاهر قال أصحابنا أي شافعية ولا يجوز أن يجبره بنجس مع قدرته على طاهر يقوم مقامه فإن جبره بنجس نذر إن كان محتاجا إلى الجبر ولم يجد طاهرا يقوم مقامه فهو معذور وإن لم يحتج إليه أو وجد طاهرا يقوم مقامه آثيما ووجب نزعه إن لم يخف منه تلف نفسه ولا تلف عضو ولم يوجد أحد الأعذار المذكورة في التامب فإن لم يفعل أجبره السلطان ولا تصح صلاته معه ولا يعذر بالألم إذا لم يخف منه سوءا وسواء اكتسى العظم لحما أم لا هذا هو المذهب وهناك قول إذا اكتسى العظم لحما لا ينزع وإن لم يخف الهلاك هكاه الرافعي ومال إليه إمام الحرمين والغزالي وهو مذهب أبي حنيفه ومالك وإن خاف من النزع هلاك النفس أو هلاك عضو أو فوات منفعة عضو لم يجب النزع على الصحيح من الوجهين ثم قال في مداوات الجرح بدواء النجس وخياطته بخيط النجس إنه كالوصل بعظم نجس يؤخذ من هذا أن جبر العظم بعظم النجس لا يجوز إلا عند الضرورة وإن لم توجد الضرورة وجب نزعه إلا إذا خاف من نزعه تلف نفس أو عضو أو فوات منفعة عضو فإنه لا ينزع والله أعلم